Mmm mm mmm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. أنا الفقير إلى رب السماوات أنا المسيكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن جاءنا من عندي ياتي أنا الفقير إلى رب السماوات أنا المسيكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن جان من عندي لا أستطيع لنفسي جلب منفعة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 بالسماء كما قد جافل آياتي ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريك أنا في بعض ذراتي أنا الفقير إلى رب السماواتي المسيكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن من عندياتي أنا العبيد الذي ما زلت مفتقرا إليك يا سيدي فرحاً ضراعاتي أنا الذليل أنا المسكين ذو شجن قد جيت مرتجيا تفريج أزماتي أنت المغيث وأنت المستعان ولا تخفى عليك إراداتي وغاياتي أنت القدير على جبري بوصلك لي أنت العليم بأسرار الخفيات أنا الفقير إلى رب السماوات أنا المسيكين في مجموع حالاتي نفسي وهي ظالمتي والخير إن جانا من عنده ياتي أنا الكسير أنا المحتاج يا أملي جد لي بفضلك وصفح عن خطيئاتي أنا الغريب فلا أهل ولا وطن أنا الوحيد فكن لي في ملماتي أدوك يا سيدي يا مشتك حزني يا منقذي يا مغيثي في الملماتي فانظر إلى غربتي وارحم ضنا جسدي يا راحم الخلق حق أحقق فيك رغباتي أنا الفقير إلى رب السماوات أنا المسيكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم نفسي وهي ظالمتي والخير إن أنت الرحيم وملجى من يلوذ به الكاشف الغم القاضي لحاجاتي وعبدك المشتكي والمرتجف فرجا يا سامع الصوت فاسمع شكاياتي وليس الا الى الرحمن ملجئي فهو العليم باحزاني وآهاتي وانت يا سيدي يا منتهى املي تدري وتعلم مقصودي ونياتي أنا الفقير إلى رب السماوات أنا المسيكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن جاءنا مني The deity.